بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورتوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ففيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذ الكافرين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 وَبَسِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا لَمْ يَمُقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَيِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدْدَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ودى المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنبه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 وإن كثوا أيمان لهم من بعد عهدهم وطالوا في دينكم فقاتلوا أئمة الخسر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمالهم وهموا بإخراط الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فيها لعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَكتموها وتجارتٌ تَقْشَرُنَك ثَدَّهَا ومساكن ترضونها ومتاكن ترضونها أحب إليكن الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاتقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم ما ولت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَنْزَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 المشركون نجة فلا يطرب المتد الحرام بعد عامهم هذا وإن كفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت نصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قَوْلَ قول الذي كفر من قبل قاتلهم الله اللَّهُ الله أن اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو تبحانه عما يشركون يريدون أن يجبون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 إن كثيرا من الأحبار والرُّهبان لا يقولون أمولا ناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في تبيّل الله، فبشرهم بعذاب أليم. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سِينَا لِجَنَّا نَمَتْ كَوَبِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاب و يحرمونه عمام ويحرمونه عمل لواطئ عدة ما حرّم الله فيحل ما حرّم الله زين لهم سوء أعمى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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثنيسني إلهم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ خُرُوجًا لَأَعَدَّ لَهُ تسن ولكن كبه الله دعاهم فتبطوا وقيلقوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضا خلالكم يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِي كُمْ ثَمَمَ عُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ لَتَغْوَلْتَ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَنْ لَوَاللَّهِ وَهُمْ كَالِهُنَّ ومنهم من يقول أذن وَلَا ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تتؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا, يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فَإِن يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا يَحِلُّ الْخُسْنَى يَوْمَئِذٍ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ لا معكم متردّصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نسقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أفسهم وتذهب أفسهم وهم كافرون.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 فضله ورسوله إن إلى الله راضبون إن مصدقات للفقراء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 ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنذيهم بما في قلوبهم قل اتهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولوا أَنَالَعَبْرَ قُلْ أَذِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْ قَدْ كَسَرْتُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّا عَفَوْا عُطَائِفَتِمْ مِنْكُمْ عَلَّدَطَائِفَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْضِيظُونَ أَيْدِيَهُمْ نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاتقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لا رجعة لما خالدين فيها هي حسبهم ولعهم الله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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي صابوا أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم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 ك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في دنات عدن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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَثَمَّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّهُمْ نَاهُوهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صِدْقٍ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 بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيدخرون منهم فخرب الله منهم ولهم عذاب اليم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 فَرِحَ الْمُنْفِقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ صِلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ وكرهوا, وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ إِنَّا رَجَعْنَا لَنَمْ أشدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ أَلْيُضْفَكُم قَلِيلًا وَيَدْفَعْكُمْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ فَإِذَا جَعَلَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ لن للخروج فكلن تخرجوا معي ابدا فكلن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ان كن رضيت بالقعود أول مره فقعودوا مع الخالفين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 رَبُّهُم بِأَيِّ يَكُونُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم و جاء المعذرون من الأعراض ليؤذن لهم و قعد الذين كذب الله و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 وَدَنَبَأَنَّ اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينسق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينسق فَإِنَّ كُنَّ رُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ فَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ والثابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون اعترثوا بذلوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم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 وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعبلون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 ولا يحلف إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 والله لا يهدي القوم الظالمين لا يذال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ السَّائِحُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العثرة من بعد ما كاد يذيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا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 فَلَوْلَا نَصَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ الَّتِي تَفْقَهُ فِي الدِّينِ وَلِيُحَذِّرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَدَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ إن الكافر واليجد فيكم غلظة، واعلم أن الله بعلم التقيين، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَدَّدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين ثم لَا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت صورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول فَسَوْفَ يَكُونُ مَعَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَلِمْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ